فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون هذا الباب الثاني والأربعون من ابواب كتاب التوحيد وراد به المصنف رحمه الله تعالى ان يبين شيئا مما يتعلق به الشرك الاصغر مفردات الشرك الاصغر اذ ما يتعلق به الشرك الاكبر مرة تقريره فيما سبق الابواب الأولى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا فلا تجعلوا لا هذه ناهية لا ناهية وتفيد التحريم إذا لن يكون شركا صحيح بل هو شرك إذا هو محرم وزيادة ودليل الشركي أخص من دليل التحريم إذا قد يكون محرما ولا يكون شركا لكن لا يكون شركا إلا وهو محرم إذا ثبت أنه شرك فهو دليل التحريم وأما إذا جاء التحريم لابد من التخصيص بما يدل على انه شرك والآية هذه بالاجماع انما نزلت فيها الشرك الاكبر فدل على ان المراد به الشرك فلا تجعلوا لله اندادا أي في العباده كما انك لم تجعلوا له اندادا في الربوبيه وانتم تعلمون هذه الواو واو الحال والجمله حاليه جمله حاليه من فاعل تجعلوا تجعلوا الواو حال كونكم ماذا تعلمون تعلمون ماذا أنه ربكم أنه ربكم لأن الأدلة دلت على أن المشركين كانوا يقرون بجملة من توحيد الربوبيه وهم يقرون بأن الله تعالى الخالق الرازق المحي المميت الآخري ويلزم من ذلك إفراده بالعباده العبادة لأن الذي تفرد بالخلق هو الذي يستحق أن يكون معبدة دون ما سواه قال هنا ترجم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة التي ابتدأها الله عز وجل بأعلى المقامات التي أجلها عبادة الله وحده يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أمر به هو أول أمر بصيغة فعل الأمر في القرآن أول ما يأتي فيما يتعلق بصيغة فعل الأمر الأمر به بالعباده ونقول بصيغة الأمر لأن اول فعل مضارع كذلك يتعلق بالعبادة وهو إياك نعبد أول فعل مضارع يمر بك يتعلق بماذا بالعبادة وفيه ماذا وفيه تخصيص إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك إذا فيه تخصيص هناك كذلك عبدوا ربكم ثم قال في خاتمة الآية فلا تجعلوا لله اندادا إذا أفردوه بماذا بالعبادة إذن هذا يدل على أن شأن التوحيد أعظم ما أمر الله تعالى به قال التي ابتدأها الله عز وجل بأعلى المقامات التي أجلها أعظمها عبادة الله وحده ويدخل في عبادة الله تعالى وحده ترك الشرك إذن ليس المراد هنا ماذا الأمر بالعبادة فقط دون النهي عن عن الشرك ولذلك مر معنا مرارا قوله وحده بمعنى منفردا بمعنى متفرداً, متفردا وهذا لن يكون إلا إذا ترك الشرك إذن الأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه ولولا لم نزد دون ما سواه دل على ترك الشرك إذ لن يتحقق له وصف التعبد وإفراد الله تعالى بالتعبد إلا إذا ترك الشرك فلا يجتمعان الإسلام ينافي الشرك والشرك ينافي الإسلام كل منهما ينافي الأخ لا يجتمعان في عبد مطلقا وهذا محل إجماع بين الرسل والانبياء فضلا عن أتباعهم التي أجلها عبادة الله وحده إذا دخل فيه ترك الشرك وامتن عليهم بإيجادهم جل وعلا يعني بخلقهم وما أوجده لأجلهم مما يتعلق بالدنيا وما هو على الأرض مما يتعلق بالثمرات والنبات ونحو ذلك هذا كله لأجل أن يعبد الله تعالى وحده يعني خلق الخلق لعبادته وخلق الدنيا كذلك من أجل أن تخدم الموحدين وما أوجده لأجله فلا يجعل له أندادا أي شركاء ونظرا الند بمعنى الشريك بمعنى النظير وهو الإله الآخر الاله الاخر فلا تجعلوا لله ماذا إلها الآخر اجعلوا أجعل الآلهة إلها واحدة إذا الآله متعددة حينئذٍ الإله الحق واحد وهذا قر به المشركون سابقون أجعل الآلهة إلها واحد إذا فهموا من الأمر به التوحيد هو بالأمر بعبادة الله تعالى وحده أن يفرد جل وعلا بي بالتعبد. قال أي شركاء ونظارا يصرفون لهم شيئا مما يستحقه سبحانه وتعالى فلا يجعلوا لله اندادا جمع ند وهو بمعنى الشريك والنظير وهذا الجعل بمعنى ماذا فلا تجعلوا فلا تجعلوا الجعل بمعنى الصرف بمعنى الصرف بمعنى لا يصرف العبادة لغير الله تعالى بمعنى أن يفرد الله تعالى بالعباده ولا يعبد أحدا سواه ولذلك قال يصرفون لهم شيئا مما يستحقه سبحانه وتعالى عنئذ هذا فيه تعميم لأن جعل الند ها جعل الندي هذا يعم الشرك الاكبر والاصغر وقد عرفنا ثم فرقا بين نوعين التنديد المطلق من كل وجه هذا أكبر مطلق التنديد هذا يعم النوعين لكن المرض به هنا المقابل للتنديد المطلق فيكون خاصا بشرك شرك الأصر لو جاء سؤال هكذا في الامتحان هل الشرك الأصر فيه تنديد أم لا الجواب نعم الدليل فلا تجعل الله اندادا أصله نزلت فيه الشرك الأكبر لكن كيف نجمع بين النصوص أجعلتني لله ندا ما شاء الله وشئت لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل ما كفره ولا أمره به إعادة الشهادتين فقال له ماذا أجعلتني لله ندا وشاء الله وشئت هذا شرك أصر في الأصل إذن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا التنديد على التسوية ولو في اللغة إذن الشرك الأصر فيه تنديد فيه تنديد ولذلك قال المصنفون يصرفون لهم شيئا شيئا وإن قل مما يستحقه سبحانه وتعالى يستحقه قلنا ثم خصائص قلنا الذي يميز الشرك عن, عن غيره الربوبية لها خصائص والألوهية لها خصائص فإذا جعل شيئا من خصائص الربوبيه للمخلوق فهذا هو الشرك الأكبر فإذا جعل شيئا من خصائص, خصائص الألوهية للمخلوق فهذا هو الشرك يعني يكون ماذا؟ يكون شركا قال فيقعوا في الشرك الأصغر أو الأكبر أنذا قال يصرفون لهم شيئا مما يستحقه سبحانه وتعالى فيقع حينئذ في الشرك الأصر أو الأكبر وأراد أن يدخل النوعين في قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا لأن المصنف رحمه تعالى سدل بها على ماذا؟ على الشرك الأصر وفي اصلها نزلت في الشرك الأكبر وكذلك فسر بن عباس رضي الله تعالى عنهما بمفردات مما يتعلق بها الشرك الأصر قال وساق في الباب مصنف رحمه تعالى ما ألحق بالأصر هنا قلنا بالامس ماذا؟ عندنا شرك اكبر عندنا شرك اصغر وعندنا ما الحق به الشرك الاصغر وهو الالفاظ التي تقال هكذا مجرد دون قصد دون دون قصد وبعضهم يطلق عليها ماذا انها شرك اصغر لكن الأول التفريق بين أن يكون الشرك الاصغر لفظا ومعنى لفظا ومعنى بمعنى ماذا انه لفظ صحابه اعتقاده فإذا انتفى الاعتقاد فصار مجرد لفظ على اللسان فهو من جنس الشرك الأصغر أو الشيء تقول ماذا؟ شرك في الألفاظ شرك في الألفاظ حين يكون فيه شيء من الخفاء قال وساق في الباب ما ألحق بالاصغر فإن من تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد بالمعنى العام الذي يكون شاملا للأصل ولكماله الواجب وكماله المستحب تحقيق التوحيد مر معنا في بابه أنه على مرتبتين واجب ومستحب الواجب يكون بترك الشركة الأكبر وهذا لن يتحقق التوحيد إلا به وكذلك بشركة العصر شركة العصر وأما المستحب هذا باعتبار الكمالات اعتباري الكمالات يعني عندنا ماذا عندنا توحيد مستحب وعندنا توحيد واجب والواجب هذا يدخل تحته ماذا ما لا يتم التوحيد إلا به حديث صار ركنا صار ركنا ثانيا ما ينقص التوحيد من المعاصي وكذلك ما يتعلق بها البدع ونحوها قال فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الالفاظ وان لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز مجرد لفظ مجرد لفظ حينئذ نكون ماذا اللفظ يكون شركيا لفظ شركيا انظروا اهل العلم يحكمون على الالفاظ ولا ينظرون إلى مطلق الاقتص ولا ينظرون إلى مطلق الاعتقاد لأن الاعتقاد في الأصل ماذا؟ الأصل أننا لا نلتفت إليه ولذلك الأصل بالحكم على الشرك الأصل أنه ماذا؟ أنه أصل معنى يحتمل في الباطل أنه؟, أنه أكبر لكن لا نبحث لا نبحث في معتقدات الناس البتة واختبار الناس وابتلاء الناس هذا من البدع ليس من شأن أهل السنة والجماعة إنما باعتبار الظاهر من أظهر الأكبر فهو أكبر من أظهر الأصغر فهو فهو أصغر يحتمل عندما نقول ماذا؟ لا نبحث قال هنا فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الالفاظ في الالفاظ قال وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز تب هذه فائده عظيمه قال ما ينبع عليها وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز بل قد يقصد معنى حسن لكنه يعبر بلفظ شركي وللفظ يعتبر ماذا من جنس الشرك الاصر وينهى عنه يكون ماذا ويكون اثما إذا كانت المسائل هذه مسائل الظاهرة قد تخفى على بعض الناس لكن إذا كانت المسائل الظاهرة التي يعلمه الناس توكلت على الله وعليك وقصد به معنى حسنا حينئذ اللفظ ماذا؟ اللفظ محرم لا يجوز حينئذ يكون من جنس الشرك الأطفال إذا ظهر للناس أن, هذا أن السعمال هذا اللفظ لا يجوز والسعماله ولم يقصد إلا معنى حسنا فهو آثم فهو لكن إذا كانت من المسائل الخفية قل لا لأن هذا ليس من الأمور التي تكون ظاهرة بل من من التعيين لابد من التعليم لابد من من التعليم قال وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز بل ربما تجري على لسانه من غير قصد وإن كانت الآية نزلت في الأكبر يعني في الشرك الأكبر فالسلف يحتجون بما نزل في الأكبر على على الاصل وهذا محل إجماع محل اجماع أنما نزل في الأكبر يعم ماذا يعم الأصار يعم الأصار وذلك استدل بن عباس بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صعول ستل بها على ماذا؟ ها كفر دون كفر بمعنى أنه بعض أفراد الذي أطلق عليه ابن عباس أنه كفر دون كفر حينئذ تكون داخلة تحت النص وليس مراده وليس مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية لا تكون إلا كفرا دون كفر لا غلط عليه يعني لا نحمل الآية أصلا أنها في الكفر الأصار وإنما هي في الأكبر وأدرج تحته ماذا؟ الأكبر كما قال هنا في هذه الآية العباس هنا فلا تجعلوا الله أندادا قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياته هذا سجل أسر واكبر هذا اصغر والآية بالإجماع في في الأكبر لا فرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فولا يكم الكافرون فسر ابن عباس ببعض أفراد الكفر الاصغر كما فعل هنا في هذه الآية بناء على الأصل المطرد عندهم وهو أن ما نزل في الأكبر يستدل به على على الأصل إذن لا لا إشكال الجواب عن الآية من أسهل ما يكون عن آية المائدة قال فالسلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصل كما فسره ابن عباس وغيرهم وقد قال تعالى في أول الآية أراد أن يأتي بي بأول الآية بعد أن عدد فرق المكلفين يعني في أول سوره البقرة مكلفين ماذا يعني مصنف طوائف الثلاث يعني المؤمنين الخلص ثم ذكر الكافرين الخلص ثم ذكر المنافقين ذكر المنافقين كفار خلص ومؤمنون خلص ومنافقون يعني اظهر الإسلام وأبطلوا الكفرة أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفرة قال لما ذكر أو عدد فرق المكلفين قال, ذلك قال بعد ذلك الله عز وجل يا أيها الناس عمم يا أيها الناس الناس هذا لفظ يعم يعم الكافر ويعم ماذا المؤمن يعني من استسلم وقادة من واسلم فهو داخل فيه في هذه الآية ولو جاء النص به تخصيص المؤمنين فهو كذلك عام لي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هل هو خاص بالمؤمنين الجواب ولا؟ هدى للمتقين ها. خاص ليس خاصة وإنما ذكر المتقين لأن الذي ينتفع بالقرآن هو المتقي. وإلا فالكافر مخاطب به بالقرآن كله به بأصوله وفروعه حتى قوله تعالى اقيموا الصلاة والزكاه الزكاة كتب عليكم الصيام هذا يجب على اليهود والنصران ويجب على المسلم لا فرق بين هذا وذاك صح أو لا لكن لا يجوز له أن يتلبس به الصوم والصلاة إلا إذا أسلم لأن من شرط صحة العبادات الإسلام ولذلك لو أشرك فصلاته باطلة لا نقول جمع بين ها بين فعلين اسلام وشرك وعينئذ نحتاج إلى أن نرجح هذا من البدع والضلالات هذا لم يقل به أحد من العقلاء فضلا ممن ينتسب الى إلى العلم أن يقال جمع بين الأمرين نقول الصلاة باطلة والصوم باطل لماذا؟ لأن من شرط صحة العبادات الإسلام قال يا أيها الناس إذا اللفظ عام شمل حينئذ كل كافر على وجه الله ودخل فيه المؤمنون يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أمر بي بالعبادة أي وحدوا ربكم وحدوا ربكم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ورده ابن جرير وغيره كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد معناه التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم والتوحيد قد يكون مرادفا للعبادة وقد يكون باعتبار أخص صحيح قد يكون باعتبار أخص وقد يكون مرادفا للعبادة والمشهور أنه أخص مشهور أنه أنه وإنما جاء إطلاق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا في تفسير العبادة في القرآن إياك نعبد إياك نوحد هكذا قال ابن عباس هو نعبد ربكم قال ماذا وحدوا ربكم بل أطلق قولا كلما جاء الأمر به العبادة في القرآن في المراد به التوحيد هكذا قال ابن عباس لماذا لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد العبادة لا تصح إلا بالتوحيد فإذا زعم أنه قل زعم فإذا زعم أنه أفرد الله تعالى بالعبادة ولم يترك الشرك حين يقول جميع أعماله تكون ماذا هباء منثورا تكون باطله هذا يعتبر من الأدلة الدالة على هذا النوع قال اعبدوا ربكم اي وحدوا ربكم الذي خلقكم والخلق هو الاختراع اختراع الشيء على غير مثال سابق على غير مثال سابق والذين من قبلكم اي وخلق الذين من قبلكم والله عز وجل خالق لمن خاطبهم بالقرآن وهو خالق لي آدم ومن كان من نسله قال والذين من قبلكم لعلكم تتقون تنجون من عذاب الله تتقون أي تنجون من عذاب الله والنجاة تكون بماذا بالتوحيد تكون بي بالتوحيد قال الذي جعل لكم الأرض فراشا هذا الذي امتن به رب جل وعلا الذي عناه المصنف رحمه تعالى بقوله وما أوجده لأجلهم وما أوجده جل وعلا لاجلهم. الذي قال الذي جعل لكم الأرض فراشا فراشا أي بساطا وقيل مناما وقيل وطان والمراد ماذا انه ذللها والمراد أنه جل على ذللها ولم يجعلها حزنه لا يمكن القرار عليها والجعل هنا بمعنى الخلق الذي جعل ماذا الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض يعني خلق لكم الارض فراشا والسماء بناء اي سقفا مرفوعا وأنزل من السماء اي السحاب ماء وهو المطر فأخرج به من الثمرات رزقا لكم من الوان الثمرات وانواع النباتات رزقا لكم طعاما لكم علفا لدوابكم قال فلا تجعلوا لله اندادا فلا تجعلوا لله هذا تفريع ام لا تفريع الفاء هنا للتفريع يعني ينبني على ما سبق الاقرار به ان تفرد الله تعالى بالتعبد ولا تجعل له ندا قال فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اي ومن كان هذا وصفه او وصفه ينزل الوجهان من كان هذا وصفه فهو المستحق أن يعبد وحده يعني ذكر جمله من مفردات توحيد الربوبيه وسدل به على ماذا على وجوب افراده به بالتعبد. هذه طريقه القران من اوله الى اخره تاره ياتي به ما يتعلق بالإقرار بكون الرب جل وعلا هو الخالق والمالك والمدبر والملك الاخره ثم بعد ذلك يحاجم بماذا إذا سلمتم بهذا لزم منه ماذا افراده جل وعلا بالتعبد ولذلك توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه صحيح ونقول توحيد الربوبيه دليل على توحيد الالوهيه يعني دليل على إثبات، من الأدلة الداله على اثبات توحيد الالوهيه ماذا توحيد الربوبيه وكل مشرك يعبد غير الله تعالى قد اعترف بان الله تعالى هو هو الخالق إذا قامت عليه الادله او قامت عليه الادله مع كون العقل والفطره يدلان على ماذا على وجوب افراد الله تعالى بالتعبد وعلى بطلان الشرك ذلك حينئذ كل من ينتسب الى الاسلام وقرب الى الله تعالى والخالق الرازق الى اخره حينئذ قامت عليه الحج فكيف يقال حينئذ نحتاج الى ماذا هذا جاهل ويعبد غير الله تعالى ثم بعد ذلك ماذا ها نقول ما قامت عليه الحج ولا سيما اذا كان يصلي اذا كان يصلي يعني المشرك الذي يعبد غير الله تعالى ويعيش بين المسلمين في اي بلد كان اما ان يصلي او لا يصلي إن كان يصلي قامت عليه الحج اياك نعبده كان نستعين قامت على الحج أو لا؟ قامت على الحج وإن لم يصلي حينئذ قم مشرك جاهل ولو كان يعيش بين بين المسلمين صح او لا إذن دعوة أنه لم تقم عليه الحج هذه لا وزن لها لا وزن لها ولذلك قرر أهل العلم لسيما عند المفسرين أنه لا حجة لمشرك البتة مطلقا نص على ذلك البغوي ابن كثير ابن سعد إلى آخر لا حجة لمشركين البت مطلقا ليست له حجة ويكفي ماذا أنك تقرر ولذلك احيانا يتناقض الإنسان يعني من يعلم يقرر ماذا إذا جاء يقسم توحيد التوحيد لثلاثة أنواع قال والله عز وجل يجعل توحيد الربوبيه دليلا على إثبات توحيد الألوية وهؤلاء ماذا يزعمون هم خالقون لأنفسهم هم الذين يدبرون الكون هم يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق إذا قامت عليهم الحجة قامت عليه الحجة قال هنا أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن يعبد وحده وحده أي مفردا فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله هذا تنصيص دل عليه ماذا قوله أعبدوا ربكم لان الله تعالى لا يأمر بعبادة إلا وهي خالصة فدل ذلك على ماذا على أن هذه العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك ولذلك لما جمع بينهما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا جمع بينهما سدل الله العلم على أن الثاني التي الجملة الثانية ولا تشرك به شيئا نص عليها مع دخولها في قول اعبدوا الله لماذا؟ لكون الثاني شرطا في صحه الأول يعني لا تصح العبادة إلا, إلا بترك الشرك فإذا كان يعبد الله تعالى وخالط العبادة ذاتها أو في حياته حينئذ خالطه الشرك بطلت العبادة لابد من ماذا لابد من الجمع بينهما أن يعبد أن يترك والترك عمل وهو فعل إذا لابد من اجتناب الشرك فإذا لم يجتنب الشرك فإن العبادات كلها باطنة مع كون الكلمة لا تصح مطلقا قال هنا فلا تجعلوا لله اندادا أشبهن ونظراء في العبادة والطاعة تصرفون أنواع العبادة أو تصرفون أنواع العبادة أو شيئا منها لهم أو شيئا منها يعني لا يشترط ماذا جميع العبادات بل جزء واحد من العباده يكفي في ماذا؟ في إسقاط الحكم صحيح او لا؟ ولذلك الإنسان يكون متطهراً طهارة تامة ها ويحدث حدثاً واحداً حين نحكم على طهارة بماذا؟ بالبطلان لابد أن, أن يفعل ويفعل ويفعل حتى نحكم على طهارة بالبطلان أو يكفي واحد؟ يكفي واحد ولذلك الكفر قد يكون بسيطا. وقد يكون مركبا. أما الإسلام والإيمان له هذه حقيقه مركبه بمعنى ان ثم فرقا بين ماذا بين طهاره ال... بين بين الصلاه وبين الحدث بين الصلاه وبين بين الحدث الصلاه لا تصح إلا ماذا الا مجتمعه لانها مؤلفه الركعه الاولى والثانيه لا بد ان يضم الثانيه لو صلى الفجر ركعه واحدة لا تصح صلاته باطله لماذا لانه وان فعل افعاله في الركعه الاولى لابد ان يضم اليه الثانيه وإذا صلى الظهر ركعتين او ثلاثا صلاة لا تصح لماذا؟ لأن الصلاة ذي مركبة لابد أن يأتي بها على وجه التمام أما الحدث وإن كان وصفا إلا أنه يترتب أو يوجد الحدث بسبب واحد فرق بين النوعين فالإيمان أشبه بي بالصلاة والكفر أشبه بماذا؟ بالحدث, بي بالحدث. لو أخرج قاطرة بول حكمنا على طهاره ماذا؟ بالبطلان لا يشترط أن يبول كذا وكذا صحيح أو لا؟ بمجرد قطرة بطل ماذا بطل الطهارة ولو لم يكن متعمدا ها أديب المسائل مسائل ظاهرة ولو لم يكن متعمدا ولو لم يكن متعمدا لو بال دون تعمد لو كان مريضا فأخرج ما أخرج ولو قطرة واحد حكمنا على طهارة ماذا بطلة لو كان جاهلا لو قال أنه جاهل ها حكم واحد نعم الحكم واحد هذه صلاة ماذا بكم الشركة الأكبر قد يحصل تردد لكن هذه مسائل واضحة بمعنى أن الحدث هذا يبطل الطهارة مطلقا دون تفصيل دون تفصيل وإن قل وإن كثر هذا لا اثر أثر له إن كان متعمدا مخطئا جاهلا لا يدري لا يعلم إلى آخره قيل له ليس بحدث كل ذلك يعتبر ناقضا دون تفصيل هذا الكل يسلب به لكن إذا جاء مسائل الشركة الأكبر هو ناقض للتوحيد كما أن الحدث البو ناقض للطهارة جاء ماذا أنه معذور بي بالجهل قل لا هنا حكم واحد حكم واحد باعتبار أن الشرك الأكبر اعتبر ناقضا من نواقض الإسلام دون تفصيل تعمد لم يتعمد علما متاولا مقلدا أيك كان كبيرا كان أو, أو صغيرا قال هنا ماذا تصرفون أنواع العبادة أو شيئا منها شيئا يعني وإن قل أو شيئا منها لهم أي لهذه الأندات كحال عبدت, عبدت الأوثان يعني عباد الأوثان, عباد الأوثان. والوثن كما مر معنا يطلق ويراد به القبر كذلك صحيح يطلق ويراد به القبر كحال عبدت الأوثان الذين كانوا يعبدونها من دون الله إن كنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره قال ابو العاليه وقتاده لا تجعلوا لله أندادا أي لا شركاء وقال ابن زيد هي الآلهة التي جعلوها معه جعلوها أي جعلها أهل الشرك معه أي مع الله تعالى وجعلوا لها مثل ما جعلوا له يعني من العبادات صرفوا لها مثل ما صرفوا لله تعالى إذا هذا حال عباد القبور هذا حال عباد القبور يعبدون الله تعالى يصلون ويحجون ويصومون ويصنوا التراويح ومع ذلك يعبدون غير الله تعالى صحاب لا اذا الجمع بين بير الأمرين هنا هذه العبادات كلها باطلة بالشرع ليس المرض إلى عقلك ولا عقلي ولا قولي ولا قولك ولا قول فلان ابن تيميه ولا أحمد الحنب ولا غير إنما النص دل على ذلك فلا تجعلوا لله اندادا هذا عام يشمل المتعمد ويشمل المعاند ويشمل الجاهل ويشمل كذلك ماذا ها المقلد والمتأول لا فرق بين هذا وذاك قال ابن زيد هنا هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا لهم وقال قتادة ومجاهد اكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله يعني أدخل في هذا النص شرك الطاغتن ومر معنا في متعلق به بشركة الطاغتن اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال وقال ابن عباس اي لا تشركوا به شيئا من الانداد التي لا تنفع ولا تضر هذا قول لي لابن عباس مع انه سمى بعض المفردات المتعلقه به شرك الاصل أي لا تشركوا به شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا ولا تضر وكل ند لا ينفع ولا ولا يضر فهي صفة كاشفة وأنتم تعلمون أي أنه واحد خلق هذه الأشياء وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره وقال مجاهد وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجين حكاوه ابن كثير وغيره يعني ما ذكره وذكر ابن كثير رحمه تعالى حديث الحارث الاشعري من طريق الإمام أحمد إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أولهن أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا دائما تفسر هذه الجملة وهي كثيرة بالكتاب الكتاب والسنة تفسر بأن الثانية ليس فيها زيادة على الأولى وإنما الأولى متضمنة للثانية وإنما نصا عليها لكون ماذا؟ من باب التنصيص على أن الثاني شرط فيه في الأول يعني لا يصح العبادة إلا بماذا؟ إلا باجتناب الشرك وهذا محل إجماعين قال فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق يعني فضه فجعل يعمل يعني العبد ويؤدي غلته يعني الربح إلى غير سيده فايكم يسره أن يكون عبده كذلك الله عز وجل خلق ماذا خلق العبد وانعم عليه بسائر النعم حينئذ يستحق ماذا يستحق الشكر واعظم الشكر ماذا افراده به بالعباده افراده به بالعباده لكن ما عبده عبد غيره هل يكون شاكرا لا بل يكون كافرا يعني حتى باللغة يسمى ماذا يسمى كافرا ليس به بشاكر فايكم يسره أن يكون عبده كذلك قال وإن الله خلقكم ورزقكم فعبدواه ولا تشركوا به شيئا جاء النص به في هذا الحديث ثم ذكر بقية الخمس وقال يعني كثير هذا حديث حسن هذا حديث حسن قالوا هذه الآية دالة على توحيد الله بالعبادة وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع يعني وجود الخالق جل وعلا وليس فيه شك وهي دالة على ذلك بطريق الأولى والآيات الدالة على هذا المقام كثيرة جدا يعني فيما يتعلق بإثبات إفراد الله تعالى بفقllie بالعبادة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية يعني في تفسير الآية تفسير بالمراد لا من جهة اللفظ تفسير قد يكون بالمعنى بذكر ما يكون تحت اللفظ وقد يكون بذكر المراد ذكر المراد والمراد هو الأصل ذكر المراد هو الأصل بمعنى ماذا؟ أن اللفظ قد يكون محتملا أن اللفظ قد يكون محتملا حينئذ بالنظر في الأصول المطالدة في الشرع نحدد المعنى المراد فنحكم بكون هذه الآية دلت على المعنى كذا وكذا ولذلك المتشابه قلنا يحمل على المحكم حينئذ نقول المراد من هذه الآية ماذا كذا وكذا اللفظ قد لا يدل اللفظ دلالة اللفظ التي مر معنى أن التشابه والاشتباه إنما دخل من جهة الدلالة اللفظيه لو نظر إلى الدلاله اللفظيه دون نظر في المراد حينئذ وقع عنده الاشتباه لكن لو نظر إلى المراد وجمع بين نص ونص حينئذ زال الاشتباه, زال الاشتباه إذن تفسير القرآن والنظر في النصوص حتى في نصوص كلام اهل العلم لا ينظر إليها باعتبار الألفاظ فقط وانما ينظر إليها باعتبار مراداتهم والمراد إنما يعرب بماذا بجمع كلامه كلام الرب جل وعلا بعضه إلى بعض كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام العلماء بل كلام العلماء من باب أولى وأحرى لماذا؟ لأنه يعتريه النقص قد يأتي بقول ثم يرجع عنه بعد ذلك قد يأتي بقول وينسى أن يقيده لا هذا ليس, ليس بغريب بل هو موجود في كلام العلم فهو أولى أن يجمع بعضه إلى بعضه قال هنا قال ابن عباس في الآية الأنداد يعني مذكوره في الآية هو الشرك هو هو الشرك فاستروا به ثم وصف الشرك بقوله أخفى من دبيب النمل أي أثر دبيب النمل على حال مضاف من دبيب النمل أي أثر أراد به الأثر يعني النمل يمشي وله أثر حين الذي صار ماذا أخفى قال من دبيب النمل على الصفات سوداء في ظلمة في ظلمة الليل قال الصف الحجر الأملس الصفات صخرة ملسام والجمع صفا مقصور صف الحجر الأملس ذكر ابن عباس ما مثل به من الشرك لما سياتي لخفائه على على الاكثر حتى لا يكاد حتى لا يكاد يفطن له ولا يعرفه الا القليل حتى لا يكاد يفطن له ولا يعرفه الا القليل وضرب المثل لخفائه بما هو اخفى شيء أو دبيب النمل اي انه اخفى من دبيب النمل الاسود على الصفاء, السود على الصفاء الاسود على في ظلمة الليل الاسود وهذا يدل على شده خفائه على من يدعي الإسلام وعسر التخلص منه يعني قد يكون ماذا قد يكون الشرك خفيا ويتلبس به المسلم تلبس به المسلم ولذلك هل يجتمع الاسلام مع الشرك يجتمع لا يجتمع في مقام الرد ومقام شرح مسألة العذر بالجهل إذا قيل فالمراد به الشرك الأكبر لكن في مقام آخر كمقامنا نحن هنا حينئذ هل يجتمع الشرك مع الإسلام نقول فيه تفصيل ما مرادك بالشرك هل مرادك بالشرك الأكبر فلا يجتمع أبدا بإجماع لا يجتمع الشرك الأكبر مع مع الإسلام إن أردت به الأصغر أو الشرك الخفي الذي هو شرك النيات والإرادات فهذا قد يجتمع مع الإسلام ولذلك عندنا ماذا عندنا شرك الاصل وهذا يتصور من من المؤمن يكون مؤمناً مسلما ويقع منه شرك الاصل كذلك الكفر الاصل صحيح او لا حينئذ يكون مؤمنا ويجتمع معه وصف ماذا وصف الشرك الاصل والكفر الاصل إذن لا اشكال فيه فقول ابن عباس هنا وقول الشارح على شده خفائه على من يدعي الإسلام وعسر التخلص منه لم يرد به ما يتعلق به الشرك الأكبر لأن هذا واضح قلنا دلت على بطلانه أدلة كثيرة منها الفطرة والعقل قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان والله هذا فيه شرك لا وحياتك والله وحياتك جمع بينهما فيه شرك أو لا ما نوعه أصغر ما وجهه نوعه باعتبار اصغر اكبر ما وجهه لماذا حكمت عليه بكونه اصغر ما نوعه في اللفظ هنا اي انواع الشرك الاصغر وحياتك حالف بغير الله حالف بغير الله والعصر فيه انه شرك اصغر انه شرك اصغر وله وجه اخر ايضا الواو والله وحياتك تسويه بين النوعان ما شاء الله وشئت الواو هنا جمع بينهم اذا فيه نوعان من الشرك الاصل حلف غير الله والعطف بالواو عطف به بالواو قال ماذا وحياتك يا فلانه وحياتي وحياتي هذا مبتدا كلام هذا شرك اصغر الحليف غير الله تعالى وحياتي حلف به بحياته هو قال هنا اي من الشرك الحلف بغير الله كالحلف بحياه المخلوق والحلف بالمخلوق شرك حلف بحياه المخلوق هذا احتراز ام لا ها قال كالحلف بحياه المخلوق بحياتي حياه مضاف والمخلوق مضاف اليه هل هو للاحتراز ام لا اجيبه ليس للاحتراز للاحتراز في قول ال الراجح ها هل يجوز الحلف بحياة الله تعالى ها نعم يجوز صفة من صفات الله تعالى إذا للاحتراث بحياة المخلوق لا بحياة الخالق فلو حلف بحياة الخالق جاز يجوز لم يقرع عن السلف لكن جاء جازة او أو قيس على على غيره قيس على على غيره بمعنى ماذا أنه جاءت للسعاذة بالصفات صحيح او لا اعوذ بعزتك اذا نفع سعاده بي بالصفه قالوا اذا يجوز ماذا الحلف وإلا ما جاء النص ما جاء النص ونقل ابن تميم الاجماع على ذلك قال هناك الحلف بحياه المخلوق والحلف بالمخلوق شرك قال وتقول كذلك كلام ابن عباس لولا كليبه هذا لاتانا اللصوص لولا كليبه على تصغير كلب والكلب انتفع به للصيد والحراسه كذلك والماشيه قال لو كليبة هذا يعني زيد من الناس مثلا لا اللصوص قال والمعنى أن من الشرك نسبة عدم السرقة لولا كليبه هذا لا اللصوص إذا انتفى ماذا السرقة تفاسل لماذا لأن لو, جاءت لو جاء اللصوص حينئذ الكليبة هذه ستنبح إذن ستخبر أهل البيت بماذا بأن ثم ضيوفا <تصفيق> أو لصوصا حينئذ صار لها تأثير أو لا نعم هي سبب هي سبب فاضاف عدم عدم وجود السرقه لكليبه اذا نسي المسبب قلنا هذا شرك ناقص والا اذا كان من باب الخبر كما عرفنا البارحه اذا كان من باب الخبر لا اشكاله فيه لا, لا فيه يعني يجوز قال هنا لولا كليبه هذا لاتانا لاتانا اللصوص قال هنا وفي بعض الاصول كلبه يعني بدون تصغير لولا كلبته وهي واحدة الكلام وهي ما تتخذ لحفظ المواشي وغيرها واللصوص السراق جمع لص ويثلث يعني اللام لص لص لص, لص مثلث اللام <تصفيق> قال هنا نعم ولولا البط في الدار لاتى اللصوص لعل البط هذا كذلك ماذا يحدث صوتا الله اعلم به فإذا كان يحدث صوتا إذا تحرك شيء ما حينئذ يكون تأثيره كتأثير الكليمة قال البط من طير الماء الإوز هكذا بالكسر وفتح الواو مع التشديد وحدته بط يتخذ في البيوت بطة هذه ليست للتأنيث انتبه هذا يصدق على المذكر والمؤنث. مثل الدجاجة صحيح الدجاجة الته ليست للتأنيث الناس يظنها للتأنيث لذلك الذكر يقال له دجاجة وكذلك ماذا؟ والدجاجة دجاجة والحمامه كذلك الذكر يقال عنه حمامه والانثى كذلك قال يتخذ في البيوت فإذا دخلها غير أهل هو وصاحا يعني البط والواجب نسبة ذلك إلى الله فهو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت عرفنا أن هنا هي المراد به كونه شركة ناصر لأن المعطوفة بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه ولو لم يقصد لو قصد التسوية إن قصد التسوية من كل وجه فهو الشرك الأكبر, الأكبر وإن قصد في جزئية معينة لا تصل لحد الشرك الأكبر فهو الأصاب وإن أجراه لفظا على لسانه فقط حينيذن يكون شركا فيه في الألفاظ قال لأن المعطوف بالواو يكون مساوي للمعطوف عليه قال وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك قال أي لا تجعل في مقالتك فلانا بل لولا الله وحده لا شك ان هذا اكمل لولا الله وحده لكان كذا وكذا لكن هل يجوز ما دون ذلك على التفصيل الذي مر معنا ولا تقل لولا الله وفلان قال الشارح شخص سليمان ثبت بخط المصنف فلان بلا تنوين لا تجعل فيها فلان يعني بدون تنوين قال هذا كل به شرك رواه ابن بحاتم قال الشارح وسنده جيد أي هذا كله شرك بالله تعالى وهو شرك أكبر أو أصار جميع ما ذكره المصلف رحمه تعالى يحتمل أنه أكبر أو أصار وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار النية يعني الأصن فيه حمله على الأصل فيه حمله على الاصغر ثم ينظر باعتبار الباطن إلى كونه أكبر قال وهو شرك أكبر أو أصر حسب ما يقوم بالقلب من نوع هذا التشريك وقد وقع هذا اليوم على ألس كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك يعني جرت هذه الألفاظ عند قوم لا يميزون بين مفردات التوحيد ومفردات الشرك فيجب التنبه لهذه الأمور فإنها أكبر كبائل يعني الشرك الاصل أكبر كبائل وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيهم بالادنى من الشرك على الأعلى فإذا حكم عباس على هذه المفردات بأنها شرك فالأعلى من باب أولى وأحرى الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى وتقدم تفسير الآية أيضا قال رحمه تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصوابه عن ابن عمر ليس عن أبيه عن ابن عمر وعن عمر الخطاب صوابه عن ابن عمر كما قال الشالح كما أخرجه أحمد وابو داود والترمذي والحاكم والصحى وابن حبان وقال العراقي سناده ثقات عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك اشرك فقد كفر أو, او اشرك من حلف بغير الله شمل كل محلوف به سوى الله من حلف بغير الله اذا دخل فيه الملك والنبي والولي مطلقا سواء كان حيا او ميتا جمادا عاقلا اخره في عموما او لا في كل ما سوى الله تعالى الحلف به داخل فيه في النص وقول من حلف بغير الله أي بغير المسمى بهذا الاسم ليس المراد ماذا اللفظ وإنما المراد المسمى ولذلك من حلف بغير الله لو حلف بالرحمن جاز أو لا جاز لماذا لأنه اسم جل وعلا إذن قول من حلف بغير الله ليس المراد به تعيين الاسم بل المراد به ماذا من حلف بغير المسمى وهو الله عز وجل إذن الواجب أن يحلف ب الله عز وجل بأي اسم من أسمائه هذا المراد فقد كفر او, أو أشرك هذا شك من الراوي يحتمل أنه رواية يحتمل أنه, أنه رواية وبعضهم جعله حديثين من ورد ورد من حلف بغير الله تعالى فقد كفر وحديث آخر من حلف بغير الله فقد فقد أشرك وثم رواية بالواوي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك وهي عند الامام أحمد لكن رواية أو هذه محتملة أنها شك من الراوي واحتمل أنه أراد هي التنويع من حلف بغير الله فقد كفر رواه ابو داود والحاكم واللفظ له من حديث سعيد بن عبيدة عن ابن عمر بهذا وفي رواية له أيضا كل يمين يحلف بها دون الله شرك هذا تعميم وأما حديث من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أحمد من هذا الوجه وكذا هو عند الحاكم ورواه الترمذي وابن حبام من هذا الوجه أيضا بلفظه فقد كفر أو, أو أشرك قال البيهقي لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر قال الحافظ قد رواه شعبة عن منصور عنه قال كنت عند ابن عمر إلى اخره ورواه الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر قال من حلف بغير الله فقد كفر أو, أو أشرك قال هنا وفي رواية فقد كفر بالجزم يعني كفر فقط وفي رواية أخرى فقد أشرك بالجزم دون ماذا دون او والصواب عن ابن عمر رضي الله عنهما وورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ قال والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد يعني هل تم فرق في كون النبي صلى الله عليه وسلم يحكم تارة بالكفر على من حلف بغير الله تعالى وتارة يحكم بالشرك على من حلف بغير الله تعالى هل بينهما فرق أم لا في هذا الموضع لا فرق في هذا الموضع فلا لا فرق وأما النظر باعتبار هل الكفر والشرك مترادفان أم لا هذا محل خلاف بين, بين اهل العلم منهم من سوى بينهما فمدلول الكفر والشرك سيان وإنما يختلفان بالاستعمال وهذا هو الصواب فتارة يطلق الكفر على ما صدق عليه الشرك والعكس كذلك ولكن أكثر الاستعمال أن الشرك يطلق في صرف العبادة لغير الله تعالى ويطلق الكفر فيما عدا ذلك ما عدا ذلك هذا باعتبار الحقائق الشرعية وأما باعتبار الأحكام فلا فرق عند من فرق ومن سوى عند الجميع باتفاق العلماء أنه لا فرق في الأحكام هذا إذا وقع في المكفرات الكبرى أو الشركيات التي يعبر عنها بأنها أكبر مقابل الأصغر كلهم ماذا قد فارق الملة, فارق الملة. إذا باعتبار الأحكام لا إشكال فيه لكن يأتي باعتبار ماذا باعتبار الحقائق فقط فمن عبد غير الله تعالى فهذا مشرك كافر من جحد نبي من الانبياء قالوا هذا ماذا كافر وعندما نفى الشرك قال لا يسمى مشركا لانه لم يصرف العباده لغير الله لكن دل الشرع على أن من انكر شيئا فانما هو متبع لهواه وإذا تبع هواه حينئذ قد دل النص على أن من اتبع الهوى قد جعله ماذا إلها رأيت من اتخذ الهوى هواه جعله ماذا جعل الهوى إلها إذا يسمى إلها او لا يسمى إلها ثم قد يكون ماذا قد يكون متبعاً لهواه وفارق الملة إذن كل من اتبع هواه فأنكر معلوم من الذي بالضرورة فهو ماذا؟ فهو عابد لهواه إذن وجد فيه حقيقة الشرك قال والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله وقد يفرق بينهما كأن الشارح هنا تردد في هذه المسألة وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقص الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله فيكون الكفر أعم إذا خصصنا الشرك بعباده الأوثان حينئذ يكون ماذا كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا لأن عباده الأوثان هذه ماذا هذه شرك وهو كفر كذلك لكن إذا لم يعبد الأوثان وإنما أنكر معلومه من الدين بالضروره حينئذ يكون كافرا ولا يكون مشركا هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى قال وما أورده المصنف يحتمل أن يكون شك من الراوي يعني روايه التي ذكرها مصنف أو يحتمل أنه شك من يحتمل انه شك من الراوي ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك جمع بين الأمرين وقع عنده تشريك ووقع عند تنديد ووقع عنده جحود كذلك جمع بين الوصفين كما جاء مصرحا به عند أحمد فقد كفر وأشرك يعني بالواو وقد يكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما قال الجمهور لا يكفر كفرا ينقل عن المله. يصنف هنا رحمه الله تعالى قال ماذا ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر يعني في الأصل ولكن قد يرتقي له إلى الأكبر كما قال الجمهور لا يكفر كفرا ينقل عن الملة لكنه من الشرك الأصل كما نص عليه ابن عباس وغيره لكن ها لكن بمعنى ماذا أنه قد يرتقي إلى الأكبر الأصل في الحلف بغير الله تعالى أنه شرك اصغر لكن قد يرتقي إلى الأكبر من ذلك ما يفعله عباد القبور وهو ما إذا طلب منهم اليمين حلف ما إذا طلب منهم اليمين بالله أسرعوا إذا قل له أحلف بالله حلفا دون مبالاه ولو كان كاذبا وإذا طلب منهم اليمين بالشيخ أو حياته ونحوه لم يقدم أحدهم عليه إن كان كاذبا هذا كفر أكبر هذا يعتبر حالب غير الله تعالى وهو مثال للحالب غير الله تعالى وهو كفر أكبر شرك أكبر قال فهذا شرك أكبر بلا ريب لأنه صار المحلوف به عنده اخوف من الله عز وجل وأجل من الله عز وجل وأعظم من الله عز وجل وهذا يدل على ماذا؟ ها على أن القلب معمور بغير الله تعالى محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وهذا هو عين الشرك الاكبر هذا هو عين الشرك العاكمة قال وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ ونحوه فهو أكبر شرك منهم يعني من عباد الأصنام وفيه دليل على أنه لا تدب الكفارة بالحالف بغير الله مطلقا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كفر وهو مسلم باق على إسلامه والتوبة معلومه ماذا أنه يتوب ما أوجب الكفارة فدل ذلك على ماذا على أن من حلف بغير الله تعالى في هذا النص وسيأتي تفصيل آخر أنه ماذا أنه لا كفارة قال لأنه لم يذكر فيه كفارة فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار والنطق بكلمة التوحيد لا يدل على أنه كفر كفرا أكبر قال ماذا رواه الترمذي وحسنه صحاو الحاكم يعني هذا الحديث حديث ابن عمر رواه الترمذي وحسنه ومدار طرق هذا الحديث على سعد بن عبيده ابو حمزة الكوفي وهو ثقه ثابت اخرج له اصحاب الكتب السته رواه عن ابن عمر وبراء بن عازم قال وصححه الحاكم ليس عنده بأو او صححه الحاكم ليست هذه الرواية وانما روايه أخرى وانما عنده ماذا بلفظ فقد اشرك فقد اشرك قال هنا واقره الذهبي وكذا اخرجه أحمد من طرق وابو داود وصححه ابان وقال ابن العراقي اسناده ثقات وفي الصحيح وغيره في الصحيح الصحيحين وفي البخاري ومسلم وفي الصحيح وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم اذا هذا نهي ام لا هذا نهي والاصل فيه للتحريم الاصل فيه للتحريم ان تحلفوا بآبائكم اذا الحلف بالابناء جائز صح ام لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بآبائكم ما الجواب هذه ليست صبك ليست للاحتراز ليست للإحتراز يعني لا مفهوم له لان الحديث السابق من حلف بغير الله دخل فيه الاباء والابناء والاجداد وغيرهم صح الى اذن عام فشمل ماذا الاباء وغيرهم وهنا جاء باعتبار ماذا باعتبار ما شاع باعتبار ما شعر. يعني في ذاك الزمان كانوا يحلفون بأبائهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينص على الآباء لأن الواقع يقتضي ذلك يقتضي ذلك، فقال إن الله ينهاكم أي نهي تحريم أن تحلفوا بأبائكم مطلقا وأجدادكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصم في تعميم إذا جاء تعميم كذلك قال وعن بريدة مرفوع من حلف بالامانه فليس منا يعني كافر ليس منا ليس من المسلمين ها عجيب فليس منا يعني ليس على منهجنا وعلى طريقتنا حينئذ لا يكون فيه ماذا لا لا يستدل بهذا اللفظ ليس منا على ان هذا كفر اكبر مخرج من المله قال رواه بدوت وتواترت النصوص بالنهي عن الحلف بغير الله اذن الحلف بغير الله منهي عنه والادله متواتره فيه في ذلك ودلت على أنه شرك لكنه لا يخرجه عن الملة يعني الإسلام ولا يوجب له حكم الكفار يعني الكفر الأكبر وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته هذا بالإجماع بالله أي بأسمائه جل وعلا باسم من أسمائه أو بصفة من من صفاته وأجمعوا على المنع من الحالف بغيره, بغيره. بعضهم ينص على على لأنه مكروه هذا باطل ينص على ماذا؟ على أن الحلف بغيره لتعالى من المكروهات وذكر النووي لعله فيه هذا الصالحين أو غيره هذا باطل لماذا؟ لأن النص هنا بكونه شركا كفرا إذن الشرك لا يكون مكروها والكفر لا يكون مكروها إذا كان شركا أصغر أو كفرا أصغر لا يكون مكروها ثم قوله إن الله ينهاكم أين هي تحريم هذا هو الأصل، وأما صرفه إلى الكراه هذا باطل. قالوا وقد او نعم. قال وأجمع على المنع من الحلف بغير إذا لا يجوز الحلف بغير الله تعالى لأنه شرك، لأنه شرك اصلا وكفر اصلا وأما قوله أفلح وأبيه هذا ما جاء فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه هذا فيه في مسلم. أما وأبيك أما بالتخفيف أما وأبيك هذا ضعيف باطل لا يصح الحديث وإنما الذي ورد فيه صح مسلم افلح وأبيه حينئذ جاء اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبيه وقال ماذا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم صح أو لا وأبيه الواو والقسم هكذا فهم بعض الناس عند حصل تعارض او لا حصل تعارض حصل تعارض فلما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لك طريقان إما أن تجعل هذا النص وأبيه تجعل ماذا صارفا للنهي إن الله ينهاكم وجذ ففعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ماذا شركا ولا ولا كفرا صح او لا حينئذ إن الله ينهاكم أي نهي كراهة ليس نهي تحريم لكن هذا لا يصح بل هذا تفسير باطل لماذا لأنه لو جمع بين هذا النص ينهاكم مع وأبيه ماذا نفعل في قوله فقد كفر أو والكفر لا يكون مكروها والشرك لا يكون مكروها إذن لا يمكن المصير إلى الجمع بين النصين بل لا بد من الترجيح ونقدم ماذا إن الله ينهاكم إذن نجيب عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عصر ليس من قبيله الحالف بغير الله تعالى لأنه يمتنع عن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الأصر والكفر الأصر قالوا وأما قوله أفلح وأبيه أما وابيك حديثان الاول صحيح في مسلم والثاني ضعيف فقد اجيب عنه بل ذهب بعض من انه موضوع كابن الجوزي وغيره قال فقد اجيب عنه بانه ليس من دنس اليمين المقصود ليس من دنس اليمين المقصود بل هو مما يجري على الالسن من غير قصد كقول تريبة يداك في اصل الدعاء تربت يداك يعني صارت ماذا موازنه الليل الترابي لا تتحرك أو أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله ثم نسق إما هذا وإما ذاك والمشهور هو الاول عليه الجمهور أن هذه الكلمات اجريت مجرى الكلمات التي لا يقصد لها معنى كعمري لعمري ونحو ذلك عمري هذه العصر فيها ماذا؟ أنها قسم في العصر لكن اجريت مجرى ماذا؟ القسم لا يقصد بها القسم بمعنى أنها الفاظ تعارف الناس على استعماله ولم يقصدوا ماذا؟ لم يقصدوا معانيها لم يقصدوا معانيها إذا نجمع بين هذا وذاك بهذا الاعتبار أو قال بعض ماذا أن قوله افلح به قبل النهي حينئذ يكون منسوقا. منسوقا قال فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار عن العادة قبل النهي لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي يؤيده ما في الصحيح عن ابن عمر وغيره وقيل غير ذلك إذا أجيب عنهم ورد ماذا أن النهي باق على أصله ما جاء من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تأويله قال هنا وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم لأن احلف بالله كاذبا أحب إلي من أن احلف بغيره صادقا لأن احلف أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر موتداء أي حلف بالله وقول أحبوه هذا خبر حب هذا أفعل التفضيل ليس فيه شيء من الجانبين هذا عزيز ونادر في لسان العرب. ليس فيه شيء من الجانبين أن لم يقع الأول الثاني. الاصل ماذا أن يقع الأول والثاني المفضل المفضل عليه شيء من هذا وشيء من ذاك زيد أعلم من عاملين كل منهما اتصف بالعلم إلى أن الأول أكثر علما من من الثاني وقد يكون ماذا فيه أحد الجانبين وقد يسلب وهذا قليل وهذا النص كذلك فابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يحلف بالله كاذبا لم يوجد وكذلك ماذا لم يحلف بغير صادق لهذا ولا ذاك إذا لم يوجد لا ذا ولا ذا إذا أحب هذا ليست على على بابها قال وكاذبا هذا حال من من الفاعل كاذبا حال من رواه طبراني باسناد موقوف هكذا وابن الجرير وغير مسند كذلك وغيرهم قال المنذري ورواه رات الصحيح قال وجاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه وذلك أن الحلف بالله كاذبا كبيرة كبيرة من الكبائر يعني يحلف, يحلف بالله كاذبا هذا وقع في معصية حلف بغير الله تعالى صادقا شرك شركون إذا حلف بغير الله تعالى كاذبا حلف بالله كاذبا هذا كبيرة من الكبائر حلف بغير الله تعالى الصادقا هذا شرك اصلا إذا الكذب والصدق لا اعتبار هنا وانما النظر باعتبار ماذا حلف بغير الله تعالى هذا صار مقدما قال وذلك أن الحلف بالله كاذبا كبيره من الكبائر لا يصل حد الشرك والحلف بغير الله شرك وكفر لو كان صادقا ولو كان صادقا وان كان اصغر فهو اكبر من الكبائر بإجماع السلف اجماع السلف ومن ادلته هذا الأثر عن ابن, ع... عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا لماذا؟ لأن الحلف بالله توحيد صحيح؟ الحلف بالله توحيد والحلف بغير الله شرك إذا هذا حسنة بل هي من أعظم الحسنات وهذا سيئه بل من أعظم السيئات لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك وان قدر الصدق في الحلف بغيره فحسنه التوحيد اعظم من حسنه الصدق حسنه التوحيد اعظم من حسنة الصدق يعني اذا جئنا نقابل هذا وذاك حسنه التوحيد اعظم من حسنه الصدق وسيئه الكذبين اسهل من سيئه الشرك إذا هذه المقارنه بين بين النوعين فيحلف بالله كاذبا هذا أخف جرما واثما من حال فيه بغير الله صادقا والكذب وصدقه هنا تلاشى والنظر يكون باعتبار ماذا باعتبار الشرك قال فاذا كان هذا حال الشرك الاصغر فكيف بالشرك الاكبر الموجب للخلود في النار من باب كدعوه غير الله والاستغاثة به والرغبه اليه وانزال حوائده به كما هو كما هو حال الأكثر من هذه الامه في هذه الازمان وما قبلها زمنه ناس اعتكفت على ماذا على القبور إلى يوم من هذا يعبدون غير الله تعالى ثم يقولون ماذا مسلمون أي اسلام قالوا عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان هذا نهي لا نهية ما شاء الله ونظر هنا ماذا في الواو الجمع بين الأمرين بالواو ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وراه راه قال راهه داود بسند صحيح وراه احمد وابن ابي شيبه والنسائي وابن ماجه والبهيقي وله شواهد حديث صحيح ثابت ومعناه صحيح بلا ريب معناه صحيح بلا ريب وذلك لماذا وذلك لان العطف بالواو يقتضي المساواه يقتضي المساواه هذا في لسان العرب تفهم به في لسان العرب العجم لا, لا يفهمون هذه حينئذ نقول ماذا اذا قال جاء زيد و وعامر تضع ماذا تضع ماذا مساوات زيد وعامر في إيجاد الحدث وهو المجيء هو المجيء قال وذلك لأن الواو لأن العطف بالواو يقتضي المساوات عطف بالواو يقتضي المساوات لأنها في وضعها في لسان العرب لمطلق الجمع لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا لا يستفاد من الواو ترتيبا ولا تعقيبا. جاء زيد وعمر فهو محتمل أن يكون زيد قد اوقع المجيء قبل عمرو يحتمل العكس ويحتمل ماذا أنه مجاء معا فالاحتمالات ثلاثة ثلاثه قسم ثلاثه قال وتسويه المخلوق بالخالق في نوع من انواع العباده شرك ولو كان باللفظ فإن كان في الاصغر مثل هذا فهو اصغر وان كان في الاكبر فهو فهو اكبر كقول الله عنهم اذ نسويكم برب العالمين سواء في ماذا في المحبه أو في الذبح أو في الصلاة أو نحو ذلك هذه تسوية حنيد ماذا اذا كل من صرف العباد لغير الله تعالى فقد سوى المخلوق بالخالق ومر معنى أن الشرك الأكبر من تعاريف تسوية المخلوق بالخالق أو تشبيه المخلوق بالخالق حنيد نكون من القبيل الأكبر قال بخلاف المعطوف بثم لأنه أقل مرتبة من المعطوف المعطوف عليه أقل مرتبة من المعطوف عليه قال فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور لكونه صار تابع إذا ما شاء الله وشئته هنا تسوية بين المشيئتين جعل مشيئة المخلوق في مرتبة مشيئة الخالق وهذا ممنوع منه ولو لم يقصد, ولو لم يقصد ما شاء الله ثم شاء فل الله عز وجل جعل مشيئة للمخلوق لكنها مرتبة ادنى من مرتبة مشيئة الخالق حين لا إشكال في إطلاق هذا اللفظي قال رحمه الله تعالى وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك يكره يعني حرم كره عنده كغيره من السلف تفسر به بالتحريم أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان يعني جمع به بالوامر وراه عبد الرزاق بن عبد الرزاق أبد الدنيا وتقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وهذا في الحي الحاضر، في الحي الحاضر، يعني إذا قيل ما شاء الله وشاء ثم شاء لولا الله وفلان ثم فلان البحث في الحي الحاضر، أما الميت هذا يمنع منه مطلقا لأنه لا أثر له، لا لولا الله ثم فلان هذا باعتبار ما ما وصل إليك من النفع أو دفع الضر، لكن الميت لا شيء. سواء قلت لأولى الله ثم فلان هو لا أثر له اصلا فكيف تأتي به صحيح وهذا النظر باعتبار ماذا باعتبار الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب تأثير يعني فإنه يجوز في حقه ما هو تحت قدرته ووسع ووسعه على التفصيل المعروف وأما الأموات مطلقا دون تفصيل الذين لا احساس لهم بمن يدعوهم يسالهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر مطلقا ولو كان يطلب منهم ما لو كانوا احياء لكان في طاقتهم وسعهم لو سئلوا بعد الموت حينئذ الحكم واحد قال ولا قدره لهم على نفع ولا ضر فلا يقال في حقهم شيء من ذلك فلا يجوز التعلق عليهم بشيء ما مطلقا بوجه من الوجوه والقران يبين ذلك يعني القران منع سؤال الاموات مطلقا دون تفصيل دون تفصيل وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئل شيء من ذلك صاروا آلهة وإذا صاروا آلهة حينئذ هو الشرك بعينه هو شرك بعينه قال أو رغب إليهم أحد من قوله أو عمله الباطن أو الظاهر ومطابقة الحديثين والاثرين للترجمه ظاهرة على ما فسره ابن عباس في بلا يعني فلا تجعل الله اندادا أراد به ماذا التنديد الذي يصدق عليه أنه شرك أعصار أنه ومثل في أمثلة مما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عنه قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله هذا الباب ثالث الأربعون من أبواب كتاب التوحيد هو تابع لي لما سبق أي من الوعيد لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد الواجب لدلالته على قلة تعظيمه لجناب الربوبية لأن الاقتناع بالحلف هذا إذا حلف بالله تعالى واقتنع به هذا يكون من تعظيم الله تعالى إذا حلف له وكان صادقا يعلم أنه صادق وحلف بالله تعالى قبول ما حلف, ما حلف عليه هذا يكون من تعظيم الله تعالى وإذا لم يكن كذلك حاليا يكون من نقص قال لدلالتي على قلة تعظيمه لجناب الربوبيه فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك يعني إذا كان الحالف صادقا ويعلم أنه أمين وحلف بالله تعالى حينئذ من تعظيم الله تعالى قبول ما حلف عليه قال باب ما جاء في من يعني في الذي لم يقنع يقتنع بالحلف بالله إذا حلف له الصادق ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنه عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم لا نهيه تحلفوا بآبائكم مرعا بأبابائكم وغيرهم من حلف بالله فليصدق من حلف بالله فليصدق ولا يحلف بالله كاذبا لكن لو حلف بالله تعالى وهو كاذب يكون معصيةا لا يكون شركا لكن لو حلف بغير الله تعالى كاذبا أو صادقا فهو ماذا فهو شرقنا أصلا من حلف بالله فليصدق فيه النهي عن الحلف بالآباء هذا في قول لا تحلفوا بآبائكم فيه النهي عن الحلف بالآباء جمع أب ويشمل الأب والجد وإن علا ولا مفهوم له ما معنى لا مفهوم له يعني لا يخصص بالنهي عن الحلف بالآباء وما عداه فهو جائز ياتيك هكذا لعل ما تدري الأيام دول وحبلة ياتيك ماذا بآبائكم النبي صلى الله عليه وسلم خص الآباء إذن هذا له مفهوم إذن لو كان بالأبناء جازم قل لا هذا لا مفهوم له وانما يبقى على التعميم السالب قال ولا مفهوم له فقد تقدم النهي عن الحلف بغير الله مطلقا وانه من الشرك من حلف بالله فليصدق من حلف بالله فالالوا هذه وقعت بجواب القصر في نعم الف هذه وقعت الشرط الشرط من هذه شرطية حلف بالله فليصدق الفا هذه وقعت بجواب الشرط واللام لأم الأمر. لأم, الأمر. لام الأمر من حلف بالله فليصدق حلف بالله فليصدق يعني أمر بماذا بالصدق والصدق ما هو مطابقة الواقع مطابقة الأمر للواقع قال أي وجوبا لأن الصدق مما اوجبه الله على عباده وهذا نص كذلك الصدق واجب أو لا الصدق واجب والكذب محرم إذا حرم الكذب فقد اوجب الصدق وإذا أمر بالصدق فقد حرم الكذب لأن هذا ينافي الآخر كما إذا أمر بالتوحيد فقد نهى عن عن الشرك والعكس به بالعكس قال أي وجوبا لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده وحظهم عليه في كتابه ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به من باب أولى وأحرى قال والجملة الأولى هنا تتعلق بالحالف من حلف بالله فليصدق والجملة الثانية ومن حلف له بالله فليرضى المحلوف لهم ولذلك جمع بينهما ودل على أن الذي أمر في الثانية بأنه يرضى إذا كان الحالف صادق صحيح أو لا يعني هنا عندنا دلالة اقتران معتبر. جمع بينهما في سياق واحد من حلف بالله فليصدق المصنفون قال ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله يعني أراد الجملة الثانية ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرض فليس من الله إذن الشاهد والجملة الثانية مهد النبي صلى الله عليه وسلم للجملة الثانية بالجملة الأولى له مفهوم باعتبار ماذا التركيب تركيب الجملتين من حلف بالله فليصدق إذا حلف هو الصادق عليه ماذا المحلوف له أن يرضى لكن لو علمت أنه كاذب دجال ها يجب علي أن اقتنع ان أرضى لا ليس بلازم, ليس بلازم لأن النص ماذا إذا علمت أن هذا الرجل من أهل الصدق وثقة وهو مامون يحلف معناه حلف بالله هو صادق حينئذ ماذا وجب علي أن اسلم له وان اقتنع به بحلفه واما اذا علمت شيئا بخلاف ذلك فلا يجب لا لا يجب ولذلك نقول ماذا الجملة الأولى تتعلق بالحالف والاخرى بالمحلوف له وإذا قرن بينهما يعني قال النبي صلى بين الجملتين دل ماذا إن الأمر الثاني ينزل على ما اذا كان الحالف صادقا يعني الأولى قيد في الثانية الجملة الأولى قيد فيه في الثانية ومن حلف له وكان الحالف صادقا فليرضى فليرضى بهذا الاعتبار ومن لم يرضى من حلف له وكان الحالف صادقا فليس من الله فليس من من الله وإذا اتاك شخص لا تعرفه اصلا والناس انتشر عندهم الكذب نحو ذلك حينئذ لا يلزمك أن تقبل شيئا من, من كلام ولو حلفه قال فكيف إذا حلف به يعني بالله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين إذن هذا إجاب يعني قال ماذا؟ كونوا مع الصادقين اقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكع سدل بها بعض العلم على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعه واركعوا مع الراكعين قال ماذا هنا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال والصادقين والصادقات هذا مدح، وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إذن الكذب من صفات الكفار الذين لا يؤمنون بآيات الله وهو حال أهل البر يعني الصدق كما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله إلى قوله أولئك الذين صدقوا صفاتهم الصدق وفيه تأكد وجوب الصدق في اليمين بالله إذن الصدق واجب في ذاته ثم إذا قرن باليمين صار ماذا؟ زيادة تأكيد عليه زياده تاكيدا لان اليمين الغموس من الكبائر الذي التي تغمس صاحبها في في النار إذا الصدق المراد به ماذا هنا الاخبار يعني أن يكون الخبر مطابقا للواقع وضده الكذب ويكفي الظن فله أن يحلف على ما يغلب على على ظنه هذا باعتبار الحالف تحلف على ماذا على ما هو يقين وعلى ما يغلب على على ظنك قال هنا ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرض فليس من الله هذا تبرؤ منه يدل على ان عدم الرضا من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب قال رواه ابن ماجه باسناد حسن ولفظه هو. ومن لم يرضى بالله فليس من الله وله شواهد من الكتاب والسنه وهذا وعيد شديد لمن لم يرضى اما اذا لم يكن له بحكم الشريعه على خصمه الا اليمين يعني عند القاضي يعني من يحلف بالله صادقا له حالا تاره يكون فيه في الحقوق عند القضاه وتاره يكون بين الناس يكون بين بين الناس والمصنف رحمه تعالى كما نقل عنه شخص سليمان أنه بلغه أنه جعل الحديث هذا فيه في القضايا يعني فيه في الدعاوى ولكن الحديث عام حديث عام يشمل ماذا دعاوى وغيرها قال أما إذا لم يكن له بحكم الشريعه على خصم الا اليمين هذا عند القاضي فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا يجب عليه الرضا. أن يرضى، وظاهره وإن كان يعتقد كذبه في الباطن فيه في, في الباطن لكن هذا كذلك لأن الحكم هنا ليس باعتباره هو. إذا حلف واعتمد الحلف القاضي حينئذ صار ملزما صار صار ملزما لأن الحكم مركب هنا يعني باعتباره هذا المدعي والمدع عليه والقاضي فإذا رضي القاضي بالحلف حينئذ إن صار حكم مركباً الرضا وأما بين الناس فلا قال الشارح وحُدّث الشارح سليمان شخص سليمان تيسير عن المصنف شخص سلمى محمد الله ورحمة الله تعالى أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعوى في الدعوى يعني عند القضاء المدعي على المدعي ومن ذلك ماذا الحلف حينئذ إذا حلفوجب عليه أن يرضى ولو كان يعتقد في باطنه أنه أنه كاذب لأنه ملزم من جهة القاضي ولكن الظاهر الحديث عام ليس خاصا بيه بالدعاوة والحديث عام في الدعاوة وغيرها ما لم يفض إلى إلغاء حكم شرعي كمن تشهد عليه البينة الشرعية فيحلف على تكذيبه فلا يقبل حلفهم قال ولا يستحلف بغير الله تعالى أو صفة من صفاته كالطلاق والعتاق لا يستحلفه يعني ماذا ها ما معنى ولا يستحلفه لا يطلب منه الحلف قال احلف ماذا بالطلاق قال هذا لا يجوز وانما تطلب منه ماذا الحلف به بالله تعالى قل ماذا احلف بالطلاق طلاق زوجتك نحو ذلك قل لا يجوز ولا يستحلفه بغير الله تعالى او صفة من صفاته كالطلاق والعتاق والحالف اذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله وحلف به فليس محلا للصدقه اذا حلف بغير الله تعالى لا يكون داخلا في النص لا يكون داخلا في النص صحيح او لا لماذا لأنه عظم غير الله تعالى الحلف بغير الله تعالى ولو كان شركا أصغر قلنا فيه تنديد فيه تعظيم فيه, ماذا؟ فيه التفات القلب لغير الله تعالى إذن اعتبروا ماذا اعتبروا شركا؟ ففيه جنس الشرك حينئذ لا يكون معظم الله تعالى فلا حرمة له فلا حرمة له يعني حلف أو لم يحلف يكون هذا ماذا هذا له التفت إليه قال والحالف إذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله وحلف به فليس محلا لصدقه ولا عبرة بحلفه اصلا وأما إذا كان مما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك يعني مما جرت به العادة بين الناس والله والله إلى خيره كلما, كلما اعتذر قال ماذا والله وإذا أراد أن, أن يلزم على غيره كذلك أتى به بالحلف هذا عند بعضهم لا يدخل في النص يعني ما شاع وكثر على ألسنة الناس لا يدخل فيه في النص وإنما يكون من مكارم الاخلاق إجابة من حلف إجابة من, من حلف يكون من حق المسلم على على المسلم ليس داخل فيه في هذا النص لأن هذا النص على أنه كبير من الكبائر قال وأما إذا كان مما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعض من بعض من نحو ذلك فهذا من حق المسلم على المسلم حق المسلم على على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة ونحو ذلك ما فعلته والله ما فعلته صدقه ولو كنت في باطنك ما هذا تعتقد أنه كاذب لن ينبني عليه شيء الشيء وإنما هو اعتذار ودفع لتهمة ولن يضرك شيء إذا سلمت له قال ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا كان اهلا لاحسان لي الظن ليس مطلقا وإنما إذا لم يظهر منه ريبة إذا ظهرت منه ريبة أو علامة أو قرينة هذا إساءة الظن هي الأصل سعم لا إساءة الظن هي الأصل عندما الإنسان يجب عليه ان يحسن الظن إذا لم يظهر شيء ما إذا ظهر شيء ما فالأصل ماذا أخذوا حذركم قال ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه كما قال عمر رضي الله عنه ولا تظن بكلمة وفي الأصل لا تظنون بكلمة خرجت من أخيك شرا وانت تجد لها في الخير محملا يعني إذا لم يكن ثم قرينا وهو من محاسن الأخلاق ومكارمها وكمال العقل وقوة الدين إذن الاقتناع بالحال يكون على التفصيل مذكور ليس على على إطلاقه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين